وفي تحويل الرياح من جهة لجهة وفي السحاب المذلل بين السماء والأرض إن في كل ذلك لدلائل الواضحة على وحدانيته سبحانه لمن يعقلون الحجج ويفهمون الأدلة والبراهين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ومع تلك الآيات الواضحه فإن من الناس من يتخذ من دون الله آلهة يجعلون لهم نظراء يجعلون لهم نظراء لله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 مع ربطها بالأكل مما في الأرض حلالا طيبة فيها التذكير بهذه النعم على أن الإنسان حينما يستعمل نعم الله لا بد أن يستعمل نعم الله في طاعته ولا بد أن يعمل لأداء شكرها والحذر من القول على الله فهو شد ما يكن ولا يستطيع الإنسان أن يحذر من من القول على الله بغير علم إلا بالعلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح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 ولا يشركون معه احدا في يوم القيامة تنقطع كل الروابط ويبرأ كل خليل من خليله ولا يبقى إلا ما كان خالصا لله تعالى لا عذر عند الله تعالى لمن يتابع رؤساء الظلال معطلا عقله مخالفا فطرته عظم فضل الله تعالى على خلقه حيث سخر لهم ما في الكون جميعا وجعله حلالا طيبا نسأل الله أن يمتعنا بما خلق في هذه الدنيا وأن يكون حجة لنا لا علينا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته